إلى إخواننا وأخواتنا في كل بلد وإلى اهل كوب خاصه هذه القصيدة التي كتبتها منذ سنة فحجزوها ولم يتسنى لي أن أخرجها إلا بعد أن فك الله أسري من قوى التنام أخوكم أبو سليمان البحريني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 النصر الذي قد ساقه يسر سميع الدعاء كادت في يوم العد تحرك إدراكك وقد رجعت بأعراق الأوضاع رفع المهيمن ذكركم.